مين فينا من عندوش مملكه خاصه بيه كلنا عندنا مملكه المملكه دي بتبدأ من نفسك من فكر ومشاعر وحسيس و بتجبر المملكه و بتبقى نفسك و أهلك و عيلتك و بيدك و بلدك وأكيد كل واحد فينا بيحاول يحمى مملكته من أي عدو والأعداء باقت كتيره لكن في وسط الأعداء الكتيره في عدو مهم هو أهم عدو بيكون السبب في دخول أعداء كتيرة لمملكتك هو عدو خفي ما بتحسش به بي بيعرف نوع الضعفك ويدخل في خوطرك ويثير غضبك بيدبر لك مكايد علشان تقع فيها والأصعب بإنه يمسك فيخليك تتخبط في اللي حواليك المشكلة مع العدو ده إنه عايش جو مملكتك جو بيتك وسط أهلك انت بتنساه وهو ما بينسكش هو بيشوفك وانت ما بتشوفوش والمشكلة الأكبر انه بيخليك تدمر مملكتك بإيدك مش بإيده